استمع واضبط الكلمات بالحركات التي تسمعها كما في المثال أخن قلم جنة شهر مدرسة عملا وردة مدرسا دفتر أهلا بخير. مرحبا.